بحكي لكم قصة عن إنسان مسكين ربا يتيموك أنرى بخواتا ربهما تولى ترك لمهم شين ما غير رحمة ربهم في وساتا ما غير رحمة ربهم في بساطة عاشوا على شغل أمهم بل فساتين يحسن ودى الثوب يحسن جرب الشين هو الحياه جربا الشن هو فيها زاني جربا في حياته هو فيها زاني في حياته الله حي اللي غيروا القلبازين واذا الرجال من حلاته يسمع كلامهم عن الفقر والدين ويضيق فيها الكون باربا جهاتا ويضيق فيها الكون برباجاتها يعني بناتنا استقبلت دمعة العين ما عادت تفرق عن حياة مماته كبر وصار اكبر حرام يدكاكين يسمع بفقر الذب ولا يسمع بثقرة الذب والغناتا لينك في صار له أربع سنين يدعي لرب البيت باخر صلاتا يا رب تشملني بعفو المساجين وتفرج عن اللي يرتج النخواتا تفرجانا اللي ارتج جنا خواتا